ذاهوي هند التجيا انهمغ فطر القصيد يوحاكي الهواء هيا فالسموم مي وكف الغيوم يناديتنادي ألا من جلا من البهوى هم التجيا انهمغ فطر القصيد يوحاكي الهواء هيا فالسموم مي وكف الغيوم يناديتنادي انا من جلا فاشكو يحاكم لكم امتي يريد السلام من السماء سيأمن جيان سينصنع فجن الامور ما في خفا انا بيهم كسموم الدام ما من صدق من وما من خوف وما من خوف كني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزا أبي رحيم كشربة ماء طعنت فطوبا ولا من شقا وأمي يا أمي كفك بكاء فدينك يعلو وكل نهورا وعرض استبيحا وما من رجاء سوى بلا مجيب الدعاء رضعي تمزاق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء وليلة صيح بكم دنس كرمتكم أيها الأغبياء لسني سليم وقلب كليم وعيني صارتك في السقاء ا انه طويلا وما من دواء فقومي صاروا كالببغاء لسان سليم وقلب كليم وعيني صارت كفي استقاء ا انه طويلا وما من دواء فقومي صاروا كالببغاء ذا الحلول تعيد السري اليبان ونحن ننام كاهل الرقيم وفي غفله قد يحل البلاء وارجو الالهه ينزل العنا ويرسل جندًا كديب السماء ليعلو الكتاب ويخمص واهوه وينصر جندًا الاحد الدعاء يعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء, ألحو الدعاء